ان الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها معرفه العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه واله وسلم وقلنا ان معرفه الله عز وجل تكون بالاعتراف بربوبيته والهيته واسماؤه وصفاته ومعنى ان الاعتراف بربوبيه الله عز وجل الاعتراف بان الله عز وجل متفرد بالخلق والملك والتدبير و الالهيته التي تعني افراده سبحانه وتعالى بالعباده وتوحيد الاسماء والصفات هو الاقرار بما جاء في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الاسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف والاصل الثاني معرفه الدين معرفه دين الاسلام يقول الشيخ الاصل الثاني معرفه دين الاسلام بالادله وهو الاستسلام لله بالتوحيد معرفه دين الاسلام بالادله ما هو الاسلام الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد وقد ذكرنا أن الإسلام ينقسم إلى قسمين اسم عام واسم خاص اسم عام فالدين دين الأنبياء جميعاً هو الإسلام فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله في شأنه إذ قال قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين وكذلك قال الله تعالى فلما احصى عيسى منهم الكفره قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله امننا بالله واشهد بانه مسلمون فكل الانبياء جاءوا بالاسلام وهذا هو الاسلام العام لكن بعد بعثه النبي عليه الصلاه والسلام اصبح الاسلام لا يطلق الا على من امن بالله سبحانه وتعالى وبمحمد صلى الله عليه واله وسلم ثم الاسلام ايضا ينقسم الى قسمين الاسلام الشرعي والاسلام الكوني الاسلام الشرعي مثل قوله تعالى اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين اي اذعنت له واستسلمت له اسلام الطاعه لله عز وجل اما الاسلام الكوني فهو ان كل شيء كل مخلوق مؤمن او كافر فهو تحت اقدار الله عز وجل لا يخرج عن أمره سبحانه وتعالى كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها هذا الكافر الذي لا يؤمن بالله مسلم إسلام شرع ولا كوني كوني فتنزل به البلايا وأن لا تنزل هل يستطيع أن يرد ذلك عن نفسه الجواب لا هذا هو معنى الإسلام الكوني وهو الاستسلام لله بالتوحيد يقصد الإسلام الكوني ولا الشرعي الشرعي والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله البراءة من الشرك الشرك قلنا البراءة معناها التبرق وأصل البراءة المعاداة وعدم النصرة والبراءة من الشرك وأهله نتبرأ من الشرك كأعمال كعقيدة ونتبرأ من الشرك من اهل الشرك ايضا وتستلزم البراءه من الشرك البراءه من اهل الشرك ايضا قال تعالى فبكان لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براؤ منكم ان براؤ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقلنا انه ليس من المعقول ان احب ووالي عضو حبيبي فهذا المشرك عدو لله ام لا عدو لله فإذا اتخذت هذا العدو حبيبا فان هذا يكون يكون ماذا يكون موال لغير الله ونقص وقدح في التوحيد وقد يكون كفرا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 يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون والود هو الحب والمولاء والنصر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءه أو أبناءه وقد رؤي أن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه حيث قتل آباه يوم بجر لماذا قتله وهو أبوه لأنه عدو لربه عدو لخالقه سبحانه وتعالى فإذا كان قتل هذا الصحابي الجليل لأبيه من أجل الله فكيف بمن ليس قتل من عشيرته والبراءه من الشرك واهله وهو ثلاث مراتب ما هو الذي قال في ثلاث مراتب ايه هو الثلاث مراتب الاسلام الاسلام والايمان والاحسان حقًا الإسلام كم مرتبة جمعة؟ مم <تصفيق> له؟ الإيمان twenty-하�ware <تصفيق> الإسلام أولًا ثم الإيمان ثم الإحسام هذا الترتيب مقصود ولا غير مقصود؟ <تصفيق> مقصود لأني الإسلام قول المراتب المرتبة الثاني ved اعلى الإيمان والمرتبة الثالثة والأعلى من الإيمان الحساب وعلى ذلك هل الاسلام يقولون ان الايمان ان كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن طيب حينما يقول الله عز وجل ان الدين عند الله الاسلام ما المقصود بالاسلام في هذه الايه المؤمنين ما المقصود بالاسلام في هذه الايه المراتب الثلاث الاسلام والايمان والاحسان واضح يا جماعه طيب اذا قلت يا ايها الذين امنوا ما المقصود بالايمان هنا الاسلام والايمان والاحسان ما هي القاعده قلنا نعم اه اذا افرد الاسلام فيكون المقصود به واذا افرد الايمان كذلك اما اذا اقترنا فيكون لكل واحد منهما معنى واضح قالت الاعراب امننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا فيكون الايمان هنا بغ... مغاير لل... للاسلام واضح يا جماعه طيب الاسلام والايمان والاحسان وكله مرتبه وكل مرتبه لها اركان فاركان الاسلام خمسه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت الله الحرام هذه هي اركان الاسلام الخمسه دليلها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال بني الاسلام على خمس سن. شهاده ان لا اله الا الله شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام صلاه وإيتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت اذا كم ركن الاسلام خمسه هذه هي اركان الاسلام لكن ما معنى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اولا معنى لا إله إلا الله أي لا معبودة إلا الله صح أو لا خطأ خطأ الصحيح هو لا معبودة حق إلا الله سبحانه وتعالى وهذه الشهادة شملت نفيا وإثباتا لا إله هذا نف أي نفي كل الآلهة ثم اثبات الا الله طيب اذا قلنا لا اله الا الله بمعنى لا معبود الا الله هذا خطا لماذا خطا تفضل احسنت لان هناك اله كثيره يعبدها الناس صح ولا خطا صح هناك من يعبد الشجر والحجر والبقر يوجد ولا لا يوجد يوجد فهؤلاء لا يقال عنهم ادعون نعبدون الله لان الشهاده تقول لا اله يبقى ننفي كل الالهه ثم لا نثبتها الا لله عز وجل لا اله الا الله واضح يا جماعه ولذلك لا يقبل ايمان العبد الا اذا تبرأ من كل دين ومن كل اله في هذه الحياه لو قلنا لا اله الا الله يعني لا معبود الا الله يشكل علينا من يقول كيف وهناك اله اخرى نقول ان معنى لا اله الا الله يعني لا اله حق الا الله سبحانه وتعالى وهذه الشهاده شهاده ان لا اله الا الله هي اعظم الشهادات على الاطلاق قال تعالى شهد الله من شهد الله الله شهد الله انه لا اله الا الله على اي شيء شهد لا اله الا الله شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم اي كل هؤلاء يشهدون على ماذا على وحدانيه الله واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم فمعنى قولنا لا اله الا الله يعني لا اله حق الا الله ادليل الشهاده قول تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق الا الله لا اله نفي جميع ما جميع ما يعبد من دون الله الا الله مثبتا للعباده لله وحده لا شريك له في عبادته كما انه لا شريك له في ملكه الله عز وجل متفرد بالالهيه ولا لا طب اذا كان هناك من يقول انا لا اؤمن بتفرد الله في الهيته نقول له تومن ان الله متفرد في ملكه وربوبيته فانه يقول لنا حتى ولو كان كافرا لاننا قلنا ان الكفار مقرون بالربوبيه والخلاف بيننا وبينهم في توحيد الالوهيه فنقول لهذا لمن الملك فيقول لله لمن الخلق فيقول لله لمن التدبير فيقول لله فقل له اذا كان هو الملك وهو المدبر وهو الخالق اذا فهو الذي يستحق وحدها العباده لما لا تفرده في الملك ولا تفرده في العباده المستحق للعباده هو الذي خلق وملك ودبر ومن الغباء الشديد ان يعبد الانسان غير الذي خلق وملك ودبر وضربنا مثلا لهذا الشرك بالذي اشترى عبدا من حر ماله ثم قال هذا عملي وهذا داري فيعمل ويؤدي الي فكان يعمل ويؤدي الى غير سيده فيقول فايكم يرضى ان يكون عبده كذلك هل احد يرضى لا احد يقول كما انه لا شريك له في ملكه فلا شريك له في هه في عبادته طيب اذن متفقون على ان لا اله الا الله نفي واثبات ولذلك الانبياء ما جاءوا يقول الناس لا اله ما, ما جاء ما جاءت الانبياء لتقول للناس تعبد الله فقط تعبد الله لا اعبد الله ما لكم من اله غير شعبود الله فقط لانه ممكن ان يعبد الله ويعبد معه غيره يبقى هذا شرك ولا ايمان شرك فلا بد من الاسبات من النفي والاسبات اعوذ بالله ها ما لكم من اله غيره ولقد بعثنا في كل امه رسولا اعوذ بالله ها وجدته ابو طارق واضح يا جماعه لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يؤمن بال... فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فبند ايه الكفر الطاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يبقى اذا عبد الانسان رده وعبد غيره هذا مشرك اذا عبد الله عز وجل وحده فهو مخلص بقول يا جماعه اذا عبد غير الله يكون ايضا مشرك يبقى الناس على احوال ثلاثه ان يعبد الله وحده لا شريك له هذا مخلص ان يعبد الله عز وجل ويعبد معه غيره فهذا او يعبد غير الله وهذا ايضا مشرك يبقى يستوي الذي يعبد الله ويعبد غيره والذي يعبد غير الله في فرق بين الاثنين لا فرق يبقى لابد من النفي والاثبات لكي يتم التوحيد للعبد واضح يا جماعه هذا معنى شهاده لا اله الا الله وتفسيرها الذي يوضحها يوضح ايه لا اله الا الله قوله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدي يبقى اولا تبرأ من الايه من الشرك ثم استثناء الا الذي فطرني يتبرأ من كل معبود الا الشرك الا الله سبحانه وتعالى وقال ابراهيم لابيه وقومه انني برا يعني ايه برا يعني بريء قبل ما قال شي برا بريء هذا ابلغ انني برا هذا ايه ابلغ انني برا مما تعبدون اي تعبدون من دون الله الا الذي فطرني الا الذي خلقني ف هذا يؤخذ منه دليل ان توحيد الربوبيه دليل على توحيد الالوهيه واضح واضح يا جماعه مش واضح اه فتوحيد الربوبيه دليل على توحيد الالوهيه اذا كان هو الرب والذي خلق وفطر ورزق إذن هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها جعله شهادة أن لا إله إلا الله وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني في زريته لعلهم يرجعون يعني لعلهم يرجعون الى التوحيد من الشرك وقوله قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم هذه الكلمه السواء هي لا اله الا الله ففسرت بما بعدها الا نعبد الا الله فقط ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فانت ولوا يعني فين اعربه فقولوا اشهدوا بان مسلمون يبقى الكلمه الثواب التي بيننا وبين اهل الكتاب توحيد الله عز وجل ودليل شهادتي ان محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم دليل الشهاده شهاده ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول رسول من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من انفسكم يعني من جنسكم صح ولا لا حريص عليكم عزيز عليه ما انتم العنت هو المشقه عزيز عليه ما انتم يعز عليه صلى الله عليه وسلم ان تصيبكم المشقه والعنت حريص عليكم حريص على ما ينفعكم حريص على ان يدفع عنكم ما يضركم وشفقه النبي عليه الصلاه والسلام على هذه الامه واضحه والله تعالى يقول له في ذلك فلا تذهب نفسك عليهم حصرات اي من حزنه عليهم وحرصه على ايمانهم وقال تعالى لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثلي رجل اتى قوما فقال يا قوم حمدكم الله فقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني واني انا النذير العريان نذير العريان يا جماعه كان الرجل اللي يكون في طليعه القوم فاذا راى العدو مقبل يخلع ثوبه ويصرخ ويشير الى قومه يحذرهم من العدو واني انا النذير العريان فأطاوعه طائفة فأدلجوا على مهالهم فلجوا هذا المنادي يقول النجات النجات فأطاوعه طائفة فخرجوا فأدلجوا على مهالهم فرجوا وكذبت طائفة قالوا هذا كذاب فجاء الجيش فاجتاحهم هذا مثل النبي عليه الصلاه والسلام فيؤخذ منه حرصه عليه الصلاه والسلام على هذه الامه بتمثيله لنفسه انه هو النذير العريان والنبي عليه الصلاه والسلام من شفقته ما صلى يوما صلاه الليل بايه واحده يركع بها ويسجد بها يقرأ بها طوال الليل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم حتى سأله أبو زر رضي الله عنه يا رسول الله صبحت الليلة تقرأ بآية تركع بها وتسجد بها قال يا أبا ذر إني سألت الشفاعة لأمتي إني سألت رب الشفاعة لأمتي فاعطانيها وإنهم نائلوها بإذن الله أو إن شاء الله فالدليل هنا أو الشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام إني سألت رب الشفاعة لأمتي ولكل نبي دعوه واني اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه هذا من حرصه عليه الصلاه والسلام على امته حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهاده ان محمد الرسول الله قلنا معنى شهاده لا اله الا الله يعني لا معبود حق او بحق الا الله اما معنى شهاده ان محمد رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر وجتنان ما نؤمن ما نعنه نهى وزجر هذه معنى الشهاده طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتنابه ما عنه نهى وزجر يعني معنى ذلك ان من لم يطع النبي عليه الصلاه والسلام ولم يصدق فيما اخبر ولم يجتنب ما عنه نهى وزجر فهذا ليس مصدقا لهذه الشهاده وليس محققا لهذه الشهاده فتحقيق هذه الشهادة يكون بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وتصديقه فيما اخبر واجتناد ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال تعالى قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي وقال قل اني لا املك لكم برا ولا رشدا قل اني لا يديرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا في هذه الايه ايضا يبين ان النبي عليه الصلاه والسلام له خصائص البشر اضافه الى انه وحي اليه اي انه لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا فالذي يملك النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى فاذا كان النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي هو خير الخلق وخير البشر وخير الانبياء على الاطلاق لا يعبد من دون الله ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا اذا فوظيفة النبي عليه الصلاه والسلام كما هي وظيفة الانبياء من قبله هي البلاغ البلاغ واضح يا جماعه قل انما انا بشر مثلكم لكن يوحى الي اننا الهكم اله واحد فانا لست معه شريكا لست مع الله شريكا انما قال يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا عملا صالحا يعني على نهج النبي عليه الصلاه والسلام وعلى هدي النبي عليه الصلاه والسلام ولا يشرك بعباده ربه احدا ان يكون مخلصا في دعوته وفي ايمانه لا يشرك مع الله سبحانه وتعالى احد وان لا يعبد الله الا بما شرع لا يعبد الله الا بما شرع النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك تجد ان النبي عليه الصلاه والسلام حينما صلى قال صلوا كما رايتموني اصلي فلو صلى انسان على غير طريقه النبي عليه الصلاه والسلام نقول له لا صلاه لك نقول له لا صلاه لك ويقال هم عني مناسككم يعني في الحج فمن حج على غير هدي النبي عليه الصلاه والسلام حجه صح ولا باطل باطل لانه لا يرضى الله لا يرضى الله الا بما شرع النبي عليه الصلاه والسلام ولا يقبل العمل وهذا اتفاق بين اهل العلم لا يقبل العمل الا اذا كان مخلصا صوادا مخلصا يعني خالي من الشرك والرياء والسمعه والشهره صوادا اي على هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم ودليل الصلاه والزكاه وتفسير التوحيد قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اي عباد والعباده عرفناها ايه يا اخي ما معنى العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والانفعال الظاهره طيب الا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ثم ذكر ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ما الصلاه والزكاه من العبادة فلماذا أفردهما هنا يعني كان ممكن الاقتصار وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نحن فاء وذلك دين القيمة تمشي ولا تمشيش تمشي طيب لماذا قال ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الصلاة عبدوا البلد والزكاة عبدوا البلد ماشي ما هو العبادة يعبدوا الله دي كل العبادات الظاهره والباطن لماذا ذكر الصلاه والزكاه هنا ما انهما يدخلان فين في العباده ليدل على اهميه هذين الركنين واضح يا جماعه او ممكن ان تقول ذكر الخاص بعد العام العام اللي هو الايه العباده ثم خص من هذه العبادات الصلاه والزكاه ليبين مرتبه هاتين العبادتين مخلصين للدين حنفاء ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك دين القيم اي الدين القيم الذي لا جدل فيه قال تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ودليل الصيام قول تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ما معنى كتب فرض كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الذين كانوا قبلنا اليهود والنصارى وغيرهم من الامم اذا الصيام ليس خاصا بامة النبي عليه الصلاه والسلام انما كان مشروعا في الامم السابقه كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يبقى ثمره الصيام ايه يا جماعه التقوى ثمره الصيام التقوى فالصيام هو الذي يقرب العبد الى طاعه الله عز وجل ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ولله على الناس حج البيت اي والله فرض على الناس واجب على الناس ان يحجوا الى بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا اي من يملك الزاد والراحله يملك ما يوصله الى البلد الحرام ذهابا وايابا واضح يا جمال فمن كفر فان الله غني عن العالمين يعني من ترك هذه الفريضه فقد كفر لكن هذا الكفر هل هو كفر يخرجه من المله ام انه لا يخرجه من المله الجواب ان جمهور اهل العلم على ان هذا الكفر ليس هو الكفر الاكبر وانما هو الكفر الاصغر نعم لا الكفر الاكبر خروج العبد من الايمان بالكليه ان الكفر الاصغر فلا يخرج العبد من الايمان بالكليه زي مثلا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فالكفر هنا كفر اكبر ولا اصغر يخرجنا من المله ان قلت يخرج من المله اقول لك اخرجت الصحابه رضوان الله عليهم حين اقتتلوا اخرجتهم من المله والله تعالى يقول وان قائفتان من المؤمنين اقتتلوا فما انهم اقتتلوا الا ان الله عز وجل لم يرفع عنهم اسم الايمان واضح يا جماعه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين مع انهم تقاتلوا يبقى ليس معنى ان كلمه الكفر تاتي في النص المقصود يكون الكفر الاكبر لا قد يكون المقصود به الكفر الازغر من اتى حائضا او امراه في دورها فقد كفر بما انزل على محمد هل الذي يجامع زوجته في الحيض خرج من دين الاسلام وخرج من المله الاسلام لا يقال هذا واضح يا جماعه وسهكون لهذا الكلام تفصيل باذن الله نعم كفر بما انزل على محمد هل معناها انه خرج عن دين الاسلام بالكليه؟ الجواب لا لماذا؟ اذا سالته انت مقر بانه لا اله الا الله؟ يقول نعم محمد رسول الله نعم تصلي نعم تصوم نعم تزكي نعم تحج نعم لكنه وقع في المعصيه فكان هذا من النبي عليه الصلاه والسلام على سبيل يا جماعه الذجر والتنفير من هذا الفعل واضح؟ احسنت ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واضح يا جماعه طيب المرتبه الثالثه الثانيه المرتبه الاولى هي ايه الاسلام المرتبه الثانيه الايمان وهو بضع و70 شعبه بضع ما معنى البضع من 3 الى 9 ب70 شعبه فاعلاها اعلى هذه الشعب لا اله الا الله وابناها اماءه الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان يبقى الايمان كم شعبة ب70 شعبة طب اذا قلنا الصلاه شعب من شعب الايمان ولا لا هو معنى انها من اركان الاسلام لا تصلح ان تكون شعبه من شعب الايمان طب ما هو يقول لا اله الا الله ولا اله الا الله من اركان الاسلام صح ولا لا يبقى كل عباده هي من من شعب الايمان حتى الحياه حتى الحياء الذي هو صفه فعاليه عند الخجل هذا من الايمان والنبي عليه الصلاه والسلام يخصه والحياء شعبه من الايمان لان الناس او كثير من الناس يزهدون فيه فبين انه له قيمه بين ان له قيمه فقال والحياء شعبه من الايمان ب70 شعبة اعلاها اي في المرتبه قول لا اله الا الله وادناها بماطه الاذى الاذى كل ما يؤذي المسلمين في طرقاتهم ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ينهى الرجل ان يتخلف في طريق المسلمين ويبين ان رجل دخل الجنه لانه ازال شجره او شوك كان في الطريق ليسلم المسلمون هذا كله تهييج على فعل الايه اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان طب الايمان نفسه ما تعريفه النبي عليه الصلاه والسلام لما اسئل عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشرره طيب الايمان لغه هو التصديق وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يبقى هنا بمعنى التصديق لو قلنا ان الايمان بمعنى التصديق في الشرع لكان كل من صدق ان هناك اله واحد لا شريك له ونبي من الانبياء قد ارسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم صدق فقط لكنه ما اتبع ذلك قولا باللسان ولا اعتقادا بالقلب ها ولا فعل بالجوارح كان هذا يسمى مؤمن لو كان الايمان معناه التصديق فقط لكن الايمان قولا باللسان وتصديقا بالجنان وعملا بالجوارح والاركان والايمان في الشريعه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح هذا هو الايمان لكن مجرد التصديق هذا ليس ايمان وهذا بخلاف ما تقول المرجئه وغيرهم من الجهميه والمعتزله واركانه سته اركان ايه الإيمان. الايمان الايمان بالله عز وجل وقد افضنا فيه الاعمان بالله وقد افضنا به وهو الايمان بربوبيه الله عز وجل وكذلك الايمان بالالهيه الله عز وجل وكذلك الايمان باسماءه وصفاته شرحنا قبل كده يا جماعه في غنى عن الاعادة صح ايوه مش كده طيب الايمان بالله وملائكته الايمان بالملائكه يتضمن امور منها الايمان بوجود الملائكه ملائكه موجوده ولا لا مخلوقه ولا لا يعني في شيء اسمه الملائكه مد لي خلقت الملائكه من نور وخلق الجن من نار ومن النار وخلق ادم مما وصف لكم حديث النبي عليه الصلاه والسلام ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس وفي ملائكه ولا لا فالذي ينكر وجود الملائكه ليس بمؤمن قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا طيب الامر الثاني انما نؤمن ببعض اعلامهم الذين ذكر الله تعالى لنا من اعلام الملائكه جبريل عليه السلام وفيكائيل واسرافيل هؤلاء لا بد ان نؤمن بهم وباسماؤهم اذا ذكر ملك اخر ملك الموت نؤمن ان هناك ملك الموت ولا لا نؤمن اذا قال احد الناس عزرائيل هذا لم يثبت في الكتاب ولا في السنه ملك الموت اسمه عزرائيل اسمه ملك الموت لو واحد قال انا لا اؤمن بعض رأيي لا اؤمن بملك الموت اخطى والله اصاب اصاب واضح السالس الايمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل فقد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه رآه وله ستمات جناح قد سد الافق ونؤمن ايضا ان الملك يتحول باذن الله من صفته التي خلقه الله عليها الى صفات البشر ما الدليل على ذلك من القران اولا فارسلنا اليها روحنا يعني جبريل فتمثل لها بشرا سويا والله عز وجل في الحديث انه يرسل ملكا على مدرجته يعني على طريق رجل اراد ان يزور اخاه في الله فيرسل الله تعالى له ملكا على مدرجته يعني على طريقه هذا الملك يسال الزائر هل بينك وبينه رحم تصلها او نعمه تربطها فقال لا هذا ملك ولا لا لكنه تمثل حديث الثلاثه الاقرع والابرص والاعمى جاءه الملك على صوره صوره بشر اذا وكذلك جبريل عليه السلام جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام حينما ساله عن هذا الحديث حديث الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل جاءه على صوره من ذحى الكلبي رحمه رضي الله عنه اذا الملائكه تتمثل الرادع الايمان بما علمنا من اعمالهم التي يقومون بها بامر الله يعني يا جماعه صله الملائكه بهذا الكون فرع عن ال... عن اصل وهو عبوديتهم لله عز وجل ولذلك تجد الملائكه في وظائف مختلفه هناك ملك للجبال وهناك ملائكه تحمل العرش وهناك ملائكه تسال الميت وهناك ملائكه تسال الميت وهناك ملك ينفخ الروح في الجنين وهناك ملائكه تكتب الحسنات والسيئات وهناك ملائكه تحضر مجالس العلم واضح يا جماعه هناك ملائكه تدخل المعارك والحروب وتجاهد مع مع المؤمنين واضح اتفضل ذكرنا اذا الملائكه ليس لهم اي صفه من صفات الالهيه انما هم جميعا عباد الله عز وجل كما قال تعالى بل عبادا مكرمون لا يثبطونه بالقول وهم بامره يعملون وقال سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما امرون وقد رؤي جبريل عليه السلام كما قال النبي عليه الصلاه والسلام له 600 جناح تسب النفق ومع ذلك في حضره الله عز وجل راه النبي عليه الصلاه والسلام كالحلز البالي عارفين الحلز البالي الطائر لما ينزل عليه المطر بينكنش واد محلد سبحان الله هذا الملك العظيم الذي اجنحته تسد الافق في حضره الله عز وجل كالحلس البالي من خشيه الله عز وجل سبحانه وتعالى كذلك هناك ملك موكل بالقطر نزول المطر وكذلك هناك ملك موكل بالنفخ في الصور هناك ملك وهو جبريل عليه السلام وهو السفير سفير السماء الى الانبياء واضح يا جماعه اذا علاقه الملائكه بالله عز وجل علاقه عبوديه منهم له سبحانه وتعالى لا شريك له ليس لهم من صفات الالهيه شيئا نؤمن بالله وملائكته ايضا نؤمن ان الملائكة كثر كم عددهم لا يعلم العدد الا الله فبما الدليل على انهم كثر قول النبي عليه الصلاة والسلام قط في السماء وحق لها ان قرط ما فيها موضع اربعة اصابع في رواية موضع شبر الا وفيها ملك وملك قائم او ملك ساجد لكن وتوالف حديث البيت المعمور يدخله 70000 ملك كل يوم واضح يا جماعه اذا الملائكه قصر لكن هل هناك نص في عدد هؤلاء الملائكه الجواب لا هل الملائكه جميعا على درجه واحده من الله عز وجل الجواب لا بل نقول ان اعذرهم جميع عليه السلام ثم الملائكه الذين ذكر الله تعالى اسماءهم ك ميكائيل واسرافيل وكذلك ملك الموت نعم Come uh on. -huh. سمعت بعثه للدكتور دقيقه المحاضر دكتور اسامه يقول ان الوعى العضلي ركائز العنايه والجهاز العصبي لدينا لدينا لطيف الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد ما ثمره من دراسه للملائكة والإيمان بهم يقول الشيخ العلم بعظمة الخالق سبحانه وتعالى ما الشاهد بأن الإيمان بالملائكة اعتراف بعظمة الخالق يعني إذا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن خلق جبريل أن له ستمائة جناح تسد الأفق هذا خلق عظيم ولا لا طب اذا كان هذا الخلق بهذه العظمه بهذا الحجم فكيف يكون الخالق سبحانه وتعالى اذا كانت قدره جبريل عليه السلام الذي رفع قريه باكملها وهي قريه لوط عليه السلام على طرف جناحه وهو له كم فيرفعها الى السماء حتى تسمع الملائكه نباح الكلاب ثم يقلبها فكيف بالله عز وجل وقوته وقدرته فهذا يثمر في قلب العبد عظمه الله سبحانه وتعالى لان عظمه المخلوق من عظمه الخالق يعني يا جماعه ولله المثل الاعلى اما تدخل تلاقي طيارة كبيرة الحجم قد المبنى اللي احنا فيه مثلا تدخل تلاقي الكرسي مثلا قد السرير اللي في بيتك وعلى كل السرير التلفزيون ومائدة الطعام هذه طائرات موجودة فعلا وتدخل طيارة تانية صغيرة فانت تستعظم من الذي يصنع الطائرة الكبيرة ولا الصغيرة الكبيرة ماذا كده؟ عظمه في الخلق اذا عظمه المخلوق اه تدل على عظمه الخالق سبحانه وتعالى احسنت الثانيه شكر الله تعالى على عنايته بابنائه يعني الله سبحانه وتعالى اعتنى ببني ادم ففضلهم على سائر الخلق وسخر لهم افضل الخلق او الملائكه ملك مسخر له يعينك على هوايجك ويعينك على ذكر الله ويحضر ويشهد معك مجالس الذكر ويكتب لك حسناتك وملك ينصرك في المعركه وملك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ملائكه كلهم يشتغلون من اجل هذا المخلوق ملك الجبال ده مش لصالح المخلوق ها الملك الذي وكل بالقطر ونزول القطر من السماء لصالح من؟ لصالح المخلوق كل هذه العنايه بالمخلوق تستدعي شكرا وحمدا للخالق سبحانه وتعالى الذي سخر الملائكه لصالح المخلوق لصالح بني ادم فيستوجب ذلك شكر شكر لله عز وجل على هذه النعمه الثالثه محبه الملائكه على ما قاموا به من عباده الله يعني انت اذا سمعت ان الملائكه يعبدون الله عز وجل لليل نهار لا يفطرون عن عبادته ولا يملون حتى ان هناك من الملائكه يسجدون لله منذ ان خلقهم الله الى يوم القيامه ساجد فقط ملك راكع فقط ملك قائم يسبح لله عز وجل أنت ما بتشوف رجل محافظ على صلوات الخمس بتحبه صلى الله عليه وسلم لا أما يعنى في المرتبة ويكون مثلا من طلبة العلم الممتازين تحبه أكثر فإذا عالى في المرتبة فأصبح شيخا كبيرا راسخ في العلم تحبه أكثر واضح جمالة لا طيب إذا كانت الملائكة الذين خلقهم الله وعلى لعبادته فقط هناك ملائكه ما خلقهم الله الا للعباده ملك ساجد وملك قائم او ملك راكع فتزداد محبه العبد لهؤلاء الملائكه طيب هل هناك من انكر وجود الملائكه الجواب نعم هناك من الطوائف الضاله من انكرت وجود الملائكه كاجسام يعني قالوا ان هناك ملائكه لكن الملك هنا مش معناه انه مخلوق لا هذا شيء معنوي هذا شيء معنوي اللي بنسميه قوه الخير قوه ايه قوه الخير نقول له لا هذا خطا خطا ليه لان الله تبارك وتعالى قال الحمد لله الذي الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا قلى اجنحه مسنى 3 و 4 هل ممكن الشيء المعنوي يبقى له اجنحه؟ هذه صفات صفات حقيقيه نعم هل الصفات هذه هي الصفات اللي هي الكروب دي الصفات وكبره وكبره عايز تكفرهم واضح يا جماعه كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب عبد النادى في السماء يا جبريل إني أحب عبد فلان ممكن ربنا يكلم شيء معنوي فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل الشيء معنوي بينادي فينادي إن الله يحب عبده فلان فأحبه فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في قلوب أهل الأرض ولو ترى إذ المجرمون فلان في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم والشيء المعنى هو ممكن يقول كده ليس شيئا معنويا الله عز وجل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم والشيء المعنى هو ممكن يضرب الوجوه الأدبار او وتعذيب الملائكه للعبد الكافر في القبر هل هذا شيء معنوي هذا كله خلاف ما جاء في القران والسنه قال تعالى والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم طبتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار اذا سلام الملائكه ملائكه اصحاب اجسام وليس كما يقول هؤلاء انهم مجرد ها مجرد شيء معنوي يقصد به قوى الخير طيب اي سؤال يا جماعه حسيت طبعا ان الواحد هو قلت ان هو قتل اباه هذا هذا هذا حينما يكون ليس هناك قتال ففي قتال خلاص انتهت لا فرق بين أب ولا غير أب في في المعركه كما رايت العيدين لو وصل او لا لا لا طيب اخ يسأل عن قول الله عز وجل انا ارسلناك الا رحمه للعالمين وقوله تعالى محمد رسول الله الذين معه شداه على الكفار رحماء بينهم وكانه يقول الفرق بين الايتين يعني هل هناك تعارض بعد بين الايتين اذا كان سؤال هكذا نقول لا تعارض فان ارسال النبي عليه الصلاه والسلام رحمه رحمه للمؤمنين فهو شفعهم يوم القيامه وهو الذي اخرجهم باذن ربه من الظلمات الى النور ورحمه للمنافقين في انه عصم دماءهم في الدنيا واموالهم كذلك ورحمه للكافرين في ان الله تعالى لم يهلكهم بسننه عامه كالصيحه كارسال الحاصب عليهم كاغراقهم وذلك لوجود النبي عليه الصلاه والسلام وما كان الله ليعذبهم وانتم فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون اما في المعارك في الايه الثانيه اشداء على الكفار ورحماء بينهم اشداء على الكفار اي في المعارك اشداء عليهم في العداوه هذه هذه مساله اخرى أما كوني نبي صلى الله عليه وسلم رحمة للجميع فهو رحمة للعالمين مؤمنهم وكافرهم سمعت في أحد القنوات الفضائية أن محاضر وهو شيخ أزهري يقول أن ربع العدوية رأت ربها في المنام أولا ربع العدوية هل هي حقيقة ولا غير حقيقة هذا مشكوك فيه أما عن رؤية أحد لله عز وجل في المنام فإما النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي أي في المنام ولما ابن تيميه يقول انه يجوز للمؤمن ان يرى ربه في المنام لكن هذه الصوره التي يرى فيها ربه في المنام ليست هي صوره الله ليست هذه صوره الله انما هو يرى صوره من الحسن تزيد وتقل بقدر ايمان العبد فالايمان الذي في قلب العبد كلما زاد كلما راى ربه في احسن صوره كما قال النبي عليه الصلاه والسلام رايت ربي في احسن صوره لكن هل هذه الصوره التي يراها يرى فيها ربه في المنام هل هي صوره الله الجواب لا الجواب لا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك